باب فعلت بغير ألف تقول في الرياح من صفاتها إذا جرت يصاح صاح من جهاتها قد شملت من الشمال فاعلمي وجنبت من الجنوب فافهمي وقس على بقية الرياح إذا جرت من سائر النواحي مثل القبول وهي الشرقية أو الدبور وهي الغربية وقد صبت من الصبا كذاك وهي القبول شرحها أتاك وكلها تقول فيه يفعلوا بالضم لكن في الصبا يحتمل إلا النعمة فتقول أنعمت وهي التي من الجنوب يممت وقد خسأت الكلب أي قلت خسئي ليبعد الكلب وللقط غسئي وفلج الإنسان في خصامه عليك فالجنال من مرامه وقد مذا يمذي وسال المذي بفكرة أو لذة والودي لكن لغير لذة يسيل ويعتري الإنسان إذ يبول وقد رعبت القرن يوم الفزع كأنما ملأته من جزعي ورعدت سماؤنا وبرقت كأنما قد بسمت ونطقت كذلك الإنسان في الوعيدي وفي الجخيف منه والتهديد وقد يقال في الوعيد أرعد وأبرق الإنسان أي تهدد قال الكميت عند كسر السجن وهرب صار به في أمني أبرق وأرعد يا يزيد إنني ليس الوعيد ضائري فأمعني هذا يزيد وأبوه يشهر بخالد القسري ليس ينكر وقد هرقت أهريق مائي بألف ضمت وفتح هائي وإن أمرت قلت من هذا هرق كما تقول من أرقته أرق والأصل هذا يا فتى فلتعرفي والهاء فيه بدل من ألفي وقد صرفت القوم والصبيانا سرحتهم فاقتبس البيانا وصرف الله الأذى كدفع وقد قلبت كل وفد فرجع وقلب الثوب بمعنى حوله كذلك الحديث تعني بدله وقد وقفت فرسيف وقفا أقفه وقد وقفت موقفا وقد وقفت لليتاما وقفا أي حبسا فافهمه حرفا حرفا وقد مهرت الزوج أي سميت لها صداقا وكذا أعطيت وقد مهرت العلم ذا مهورا عذقته فلا لمقهورا، وقد علفت فرسي وبغلي وقد زررت قمصي لشغلي وزرر قميصا قد حللت زره وزره, وزره وزره وزره كقولهم مد ومد لي يدا ومد أيضا والجميع وردا وقد نشدت الله هذا الزاهي أنشده سألته بالله وحش علي الصيد أي ضم إلي واجمع لكي يحصل بالحوش لدي ونبذ النبي ذا يعني صنعه وقيل يعني أنه قد قطعه ورهن الرهن لدي يرهنوا بالفتح أيضا فأنا مرتهن وقد خصيت الفحل والخصاء أن ينزع الخصيان والوجاء أن يترك هناك بعد رضي ينوب عن نزعهما وعضي وقد نعشت صاحبي رفعته أقلته أفتته نفعته وقد حرمت الرجل العطاء أحرمه إذ كان قد أساء وقد حللت أنا من إحرامي أكملته في البلد الحرام وحزن الأمر وأمر شغلا وقد شف الرحمن هذا الرجلا وغاضني الأمر وأنت غبتني تقول في معناه قد أحفظتني وقد نفيت رجلا من بلده طاردته عن أهله وولده ومثله أن تنفي النفيا وتترك الطيب والنقيا من الرجال ومن الدراهم والتمر والطعام والبهائم وقد زوى عني وجها قبضة يزويه زيا ويجوز قبضة وقد بردت بالبرود عيني أبردها بالضم دون ميني وبرد الماء غليل جوفي يبرده فقله دون خوفي وينشد البيت الذي قد لمالك ابن الريب في من تقيا وقيل أيضا إنه لجعفري الحارثي وهو قول الأكثر يقول في الشعر إذا أتيتا الحارثيات فهبني ميتا فالتنعني لهن يا خليل فليس للقاء من سبيلي وعطل القلوص في الركاب وذاك للإشعار بالتبابي فإنها ستبرد الأكباد من العدا وتشمت الحساد وتحزن الأحباب حتى تبكي بواكي الحي لأجل هلك والترب فوقه أهيله صببته كأنني أسيله وفض ربي فاه فضا أي كسر ففرق الأسنان منه ونثر من ذاك لا يفضض إلهي فاكا وهو دعاء حسن أتاكا وودج الحمار شق الودج في عنقه فصدا لأمر أحوجا تقول منه دج إذا أمرتا ويدج الإنسان إن أخبرتا وقد وتدت وتدا ضربته في الأرض أو في حائط أنشبته أتده وتدا وتد هذا الوتد إذا أمرت منه فافهم تستفيد وقد جهدت فرسي أو ناقتي حملتها في السير فوق الطاقة وفرض السلطان للأجناد يفرض في ديوانه المعتاد وصدت صيدا فأنا أصيده كقولهم كت الفتى أكيده وصدت صيدا فأنا أصيده كقولهم كت الفتى أكيده وَقَرَحَ الْبِرْلَوْنُ فَهُوَ يقرح قُرُوحَنَيْ كَبُرَ هَذَا الْأَفْصَحُ